الحمد لله رب العمين واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فتوقفنا عند أقسام الكلام وذكرنا أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وهذا باعتبار امكان وصفه بالسبق وعدمه وينقسمه من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز أين كتابك اين كتابك تبصي على جميع الى حقيقة ومجاز يبدأ من حيث الايه حيث الاستماد ما معنى الحقيقة وما معنى المجاز قال الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له كاسد للحوان المفترس يبدأ لفظ انا استعملته في سبب وضعه بنفسه لم اكن مثل الايه محمد اسد يبقى كده انا اولت الايه الكلمه لا ده انا بقول يبقى هي اسد للحوان المفترس فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقه ولا مجازا المهمل هذا لا يوصف بشيء اصلا كان مثلا دايز و أي كلمة غير مستعملة باللغة العربية أي أنها لغة أخرى وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أما الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له قال وتنقفم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرائية وارفية الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة كالصلاة حقيقتها اللغوية الايه الدعاء يبقى نقول اصلا حقيقة الكلمة هذه حقيقة اللغوية اجيب معناها فين اللغة حقيقة عرفية اجيب معناها فين في العرف حقيقة شرعية اجيب معناها منين من الكتاب والسن هي دي اقسم الحقيقة قال في اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والارفية مثال ذلك الصلاة فان حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع تخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية أي ملاحظات؟ عليك السلام والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك كما فيأتي معنا في أبواب فالصلاة الصلاة لما تأتي في كلام المولى عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معناه يرئيه التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف مثال ذلك الداب فإن حقيقتها العرفية ذات الأرضع من الحوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام انا نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال اهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال اهل الشرء او في استعمال الشرء على الحقيقة الشرعية وفي استعناء لأهل العرف على الحقيقة العرفية وهذه فائدة مهمة جدا لأن الآن لو أن رجل رجلا من العوان قال والله ما نواتي اللحمة وراح جاي واتي السمت ما قلوش يجب عليك تكثارة يمي ليه؟ معانا السمت في اللغة يدخل فيه اللحم يعني لما يقول لحم يدخل فيه السمت مع ذلك انا اعامله بما يعرفه ويسهمه فلما يأتي يأكل ثمكا اقوله معليك شهاد طب لو كان باع رجلا لغويا وقال والله لن اكل لحما اليوم واشترى ثمكا فاكله عليك الثارج يمين يعني يحمس لو ان رجلا قال والله لن ابيع شيئا اليوم ثم اتى فباع خمرا يحنث. ان كان عاميا يحنث لأن الخمر إذا بيع في العرص يسمى بيع معانا في الشرع ليس ببيع لأن الخمر لا ثمن له فلو كان رجل شرع حينئذ لن يحنث طيب لو كان من اهل اللغة يحنث لأنه إيه يسمى بيع بيع يبقى فائدة معرفة هذا التقسيم هو أننا نعامل كل أناس حسب ما يفهمونه يبقى نعامل أهل الشرع أو نعامل ما يفهمون لغة الشرع بخلاف ما لا يفهمون لغة الشرع لو أن رجلا أوصى مثلا بشاتل لعبد الله فلما مات رحنا جيبين عبد الله تيب الانثى او الشاء في اللغة وكذلك في الشرع تشمل ما توى البقر و الانعام تشمل ما توى البقر والجمل يبقى تشمل ده الايه الانثى لكن في العرف لا يقول لك لا, لا ده لسه مشاه مع انه شاه عند الايه اللغويين وعند وفي الشرع فلو تحاكموا للقاضي القاضي يحكم بيه يجد ان يؤتى الى هذا الموصل بايه بانثى ولا يؤتى له بايه بالذكر فالفائدة اننا نعامل كل اهل بما يعرفونه واضح معنى حقيقة طيب والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وبع له مثل اسد للراجل الشجاع أسد أصلاة موضوعة للحوال المفترس فلما استعملناها للراجل الشجاع استعملناها في غير ما وضعت له فكان هذا من المجاز وليس من الحقيقة فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازة وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة وهنا تنبيههم قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من اراده الحقيقه ما انتش ان انا احمل الاصل في الكلام أن يحمل على الحقيقه فلا احمله على المجاز إلا اذا وجدت قرينه صحيحه يجوز لي او يصح لي من خلالها ان احمل الكلام على الايه على المجاز منفعش لما المولى عز وجل يقول بل يداهما بصوطتان اقول ان اليد هنا معناها النعم طب ليه فين الدليل الذي يجوز لي ان احمل الكلام على المجاز ما الرحمن على العرش استوى منفعش اقول ان إيه معناها إيه؟ استولى ما فيش طفين بقى القرينة ليه تخليني احمل الكلمة على هذا المعنى يبقى هذا قيد مهم جدا في جواز حمل الكلام على المعنى المجازي وهو وجود دليل يقتضي ذلك دليل قال وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة علم البيان هذا ستأخذونه في الصف الثاني البلغة مثلا إما أن تكون علم بيان أو علم معاني أو علم إيش بديع ثلاثة أقسام إما أن تكون علم معاني أو علم بديع أو علم بيان فيقولهما يسمى في علم البيان بالقرينة ويشترطوا تنبيه آخر ويشترطوا لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة فقصي العين والعلاقة اما ان تكون المشابهة او غيرها يبقى لابد من وجود ايه؟ ارتباط منفعش اعبر عن النفس بالظفر لكن انفعش اعبر عن الراقبة او عن الانسان بالظفر لان فيش ارتباط ما بين الظفر ما بين الايه الانسان لكن ينفع اعبر عن النفس بالراقبة اتكو رقبة لان الراقبة هذه لو ازيلت زال المرض فيصحنا ايه اعبر عن النفس بالايه بالراقبة لا ينفعش مثلا اعبر عن الخمرة بالبيت فيش اصلا ايه علاقة بينهما لكن ينفع عبر عن القرم باليد ليه لانني افعل هذا الايه القرم بيه بيدي اتصدق به يدي اقدم للضيفان ما يعني يكرمهما به بيدي وما اشبه ذلك تمام فين الحقيقه العرفيه الاصل في الحقيقه اننا نحملها على الاصل اللغوي ده الاصل اللغوي. الحقيقة على الحقيقه انا قلت الاصل ايه أن نحملها على كلام أهل اللغة إلا إذا وردت في كلام الشرع حينئذ نحملها على المعنى الشرعي وسأتي معنا هذا في باب مفصل لكن الآن الأصل أنا أحمل الكلام على اللغة العربية على ما يتكلم به الناس وعلى ما نزل به القرآن وقد يتوافق المعنى يعني قد تجد كلمات تتوافق معناه في اللغة مع معناه في الشرع مع معناه في العرض لكن الأصل عندي أن أنا لا أحيد عن الحقيقة الإيه اللغويه اينه ثم المساله بقى تختلف بحسب المتكلم وبحسب الايه اللفظه أين وردت في كتاب العافه جله ولا ورد اصلا في المعاجم اللغه ولا فقط بحسب الايه المتكلم ثم بحسب مكانها في الايه الكلمه ممكن نقول ان الأصل اللغوي لا يعدل عنه إلا بدليل فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع ولا نحمله على الحقيقة العرفية إلا إذا جاء في لسان أهل العرف فإذا جاء في كلام اللغة الصلاة فلمراد الدعاء وإذا جاء في لسان الشارع فالمراد بها الصلاة المفروضة قال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 ثم مياه التجوز حينئذ استعارة إن كانت العلاقة المشابهة مثلا الله عز وجل يقول واخفر لهما جناح الظل من الرحمة هنا شبه الظل هذا بطائر وحذف المشبه به وآتى بشيء من لوازمه وهو الإيه؟ الجناح إذا هذه استعارة تصريحية واضح يبقى ان كانت العلاقة الايه المشابهة حين ايجي ان نسميها استعارة كانت استعارة مكنية او استعارة ايه تصريحية مثلا الاستعارة التصريحية هذه اوما حذفة منها الايه المشابه صح كده طجمساه اهل العربية قولي انا اترك القسم ده الآن لما نكون واعتصم بحبل الله جميعا حذفنا المشبه هو الدين وعبرنا عنه وصرحنا بالمشبه به وما المقصود به الحبل لأن من تمسك بالدين فلن يسقط ومن تمسك بالحبل فلن يسقط إذا تمسك بالدين لن يسقط في النار فلن يدخل الجنة لوجود المشابه بين المشبه والمشبه به عبر أصودنا قناة السويس هنا استعارة الصرحية حذفنا المشبه الجنود عبر جنودنا قناة السويس وصرحنا بالمشبه به وهو الايه أصودنا ليه لوجود العلاقة بينهما وهي الايه الشجاعة واضح طبعا دي أمثلة بمصرح بها استعارة الصرحية ولا مكنية ولا مجاز ولا كلامة بس حتى نورد اسم الكلام قال وإن كانت غيرا مشابهة سميت تجوز مجازا مرسلة إن كانت تجوز في الكلمات راعت الابل المطر الإبل أين او ماذا ترعى ترعى وتأكل الإيه؟ الأعشاد طب ليه إحنا قلنا المطر عشان المطر ده سبب في إنبات الإيه؟ العشب يبدأ تجوز في الكلمة أنبت المطر العشب مش فعلا المطر هو اللي أنبت العشب صحة لا لكن وإن كانت كل كلمة يراد بها حقيقتها إلا أن التجوز هنا في الإسناد الذي أنبت المطر الذي أنبت العشب حقيقة هو رب العالمين يبقى ده تجوز في الاسناد اسمه مجاز عقلي قال وان كانت غير المشابه سمي التجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات ومجازا عقليا ان كانت تجوز في الاسناد مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعت الإبل المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز هنا بالكلمة ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها لكن إثناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوزوا في الاسناد واضح كلام كلام اللي هو مسطر في الكتاب واضح معايا تبعين قالوا من المجاز المرسلي التجوزوا بالزيادة والتجوزوا بالحذ ده من انواع المجاز المرسل مثال للمجاز بالزيادة قال تعالى ليس كمثله شيء فقالوا ان الكافة زائدة لتأكيد نفس المثل عن الله تعالى يبه هنا يسموه مجاز مرسل بالزيادة لأن الكافئة زائدة ولا شيء زائد في كتاب الله عز وجل إلا لفائدة والفائدة هنا هي تأكيد نفس المث عن الله تعالى ومثال المجاز بالحذ قوله تعالى واسأل القرية فالمراد واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازاً وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقر لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم أي سؤال؟ نعم زيد مقلبها ايه؟ زيد هم؟ زيد ده لفظ مهمة مالوش استعمال عندنا اصلا لانه ليست بكلمة ايه؟ ليست بكلمة عربية صلاة مالوش معنا؟ مالوش معنا؟ ممكن تكون كلمة عربية ايه؟ من استخداماتي من لكن في اللغة العربية لا مش مهمة اللي هي معنى كده الكلام واضح إذا احنا قصلنا الكلام باعتباري باعتبار ان كان وصي بالصدق والكاذب او الكاذب الى الخبر وان شاء باعتبار الاستعمال الى حقيقة او مجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع لها المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع لها الحقيقة حقيقة لغوية صرعية أرثية ونحمل كلام كل إنسان على حسب ما يفهمه ويعرفه ثم المجاز لابد من وجود علاقة بين الكلمة وإيه؟ وما نقول بأنها المقصود بها كذا ولابد من وجود دليل صحيح يقتضي انتقال الكلمة من الحقيقة إلى المجاز المجاز ان كانت علاقته المشابهة ثم يفتعار وإن كان غير ذلك ثميه مجاز وكل منهما لهما أقسام عديدة تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن وقال اخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره وبه قال أبو إتحاق الإسفرائيني ومن المتأخرين أيضا الذين قالوا بعدم وجود المجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية أصلا يعني لا في تشبيه ولا كناية ولا مجاز ولا استعار ولا أي حاج محمد الأمين الشنقيطي وقد بين شيخ الإسلامي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة ونصره بها دلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب وكأن الشيخ رحمه الله ذهب إلى عدم وجود المجاز لا في القرآن ولا في اللغة بعدما ألف الرسالة كما قال في الشرح ولو تبين له هذا قبل أن يؤلف الرسالة ما قال بأن الكلام الحيث بالاستعمال يمقسم إلى حقيقة ومجاز طبعا هي المثالة محل خلاف من أهل علم والنهاية نحن ممكن نتوسط فيها إلى أن الخلافة بينهما خلاف اللفظي اللي قال إنه نتيش مجاز كابن القيم وغيره قال ما فيش مجاز عشان من هذا الباب يلجوا المؤولون لكتاب لصفات الله عز وجل عشان كده ابن القيم مثلا في الصواعق المرسلة على الجامية والمعطلة يقول فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجامية طمعا ما تشعفين الجامية عن ايه بيش زن حد يشقول ايه ده الشيخ كم يشرح الجامية قال الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طغوط المجاز ده كلام من ابن القي يعني الذين منعوا دخول المجاز منعوا لأن المتأولين ولاجم هذا الباب إلى تأويل الصفات لعز وجل يبقى اليد المقصود بها القوة أو المقصود بها العطاء والنعمة إلى غير ذلك لذلك أغلقوا الداب وقالوا بأن هذا المجاز إيه؟ ليس أصلا بموجوده والذين قالوا بوجود المجاز أنقسموا إلى طائفتين طائفة ولجت منه إلى تأويل الصفات وطائفة قالت بأن المجاز موجود إلا أنه لا يدخل فيه الصفات طب ليه؟ أعطي إحنا قلنا شروط للمجاز لابد من وجود دليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وكل الصفات هنا ممكن أن نحملها على المعنى الحقيقي فما الداعي إلى أن نحملها على المعنى الإيه المجازي لذلك ابن قدامى في الروضة قال وذلك كله مجاز بعد أن ضرب إيه أمثلة كقول المولى عز وجل واسأل القرية ويأت قول المولى عز وجل واخفض لهم جناح الظل من الرحمة ويأت قول المولى عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السابق والقرية إيه؟ لن تكون لا عادية ولا باغية ولا فاسقة انما المقصود بذلك هم من أهل القرية إلى غير ذلك من الأمثلة كذلك جدارا يريد أن ينقض هل الجدار أصلا هو الذي سينقض بنفسه؟ إلى غير ذلك ثم قال وذلك كله مجاز. لأنه استعمال لللفظ في غير موضوعه ومن منع, أي من منع المجاز فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا بعضها لعلم قال أنا موافق لكنني لن أسميه مجازا ومن قال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاح فيه والله أعلم يبقى آلت المسأله في النهايه الى أن الخلاف هو خلاف ايه لفظي هذا الله تعالى اعلى واعلم وجزاكم الله خير قرون <تصفيق> قرني ثم لدينا